Ma tara fi min tafat farji' al-basara hal min fatur thumma al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 فبئس المصير اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميج من الغيظ كلما أبلغ فيها فوجئ سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا فقلنا ما نزل الله من شيء إن, أن إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في أصحاب السعيد فاعترفوا بذنبهم فشحق لاصحاب السعيد إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْءٌ كَبِيرٌ